يوم يُفَخُّ في الصُّور فتأتون أَفْوَاجَ وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فكَانَتْ أَبْوَابَ وسَيِّرَتِ الْجِبَالُ فكَانَتْ سَرَابَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَ لِالطَّاغِينَ مَأْبَى لا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 115. إلا حميما وغساقا 116. جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا 111. وكذبوا بآياتنا كذابا 112. وكل شيء أحصيناه كتابا 113. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 114. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا